الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن لقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على د ي ة النفس فعرفنا ما يتعلق ب د ي ة النفس والخلاف فيها باختلاف المجني عليه من رجل أ و ا م ر أ ة مسلم أ و كتابي أ و مجوسي أ و لا دين له وعرفنا الحالات التي تغلظ فيها ا ل د ي ة والحالات التي تخفف فيها الديه ي اليوم وسنتكلم إن شاء الله على ما شاء فيما دون النفس. هناك في القتل المضي الموت تكلمنا إلى ن النفس دون النفس ينقسم أن ا كاملة وأما اليوم فيما ك في ذية أقسام إلى إما ثلاثة جرحا الجناية إما أن تكون جرحا تكون و إ م ا أ ن تكون إ ب ا ل ه لطرف من ا ل أ ط ر ا ف الجرح مثلا مثل الموضحه و ا ل م و و ض ح ة إ ب ا ن ة الطرف كقطع اليد أ و الرجل أ و ا ل أ ذ ن أ و ما شابه هذا مما ت ن ث ر و إ م ا أ ن تكون إ ز ا ل ه للمنفعه ل أ ن يذهب بصره مع بقاء العين أ و يذهب سمعه مع بقاء ا ل أ ذ ن فهذه أ م و ر ث ل ا ث ة فيما دون النفس وقد ب د أ ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى بالقسم ا ل أ و ل وهو الجرح ثم تكلم على القسم الثاني وهو إ ب ا ن ة ا ل ط ر وأخيرا ف و القسم الثالث تكلم على ه و إ ز المنافع ة ا ل وقد ب بالموضحة د أ من الجرح و عرفنا نحن حين الكلام على شجاج ا ل ر أ ي أ ن ه ا ع ش ر ة قلنا الحارصة و ا ل د ا م ي ة و ا ل ب ا ض ع ة و ا ل م ت ل ا ح م ة إ ل ى آ خ ر ما هنالك من ا ل أ ق س ا م ا ل ع ش ر ة قلنا فيما دون ا ل م و ض ح ة ح ك و م ة و أ م ا ا ل م و ض ح ة التي تكون في ا ل ر أ س أ و الوجه و إ ن ف ه ر ت إلى عبرة بكبارها وصغرها فيها خ م س ة أ ب ع ر ه لما رواه الترمذي وحسنه في الموضحة الإبل خمس من الإبل وطبعا هذه الخمس هي ا ل د ي ة بشكل عام ويجري عليها ما يجري على د ي ة النفس فحيث قلنا إ ن د ي ة النفس تنزل إ ل ى النصف في ح ا ل ة قتل ا ل م ر أ ة تنزل إ ل ى النصف هنا فالواجب بعيران ونصف وحيث قلنا إن الدية قلنا تنزل إن فإنها تنزل الثلث ما شابه هذا تنزل هنا ففي كما الكتابي بعير ا وثلثاء ل أ ن ه ا على الثلث من د ي ة المسلم وفي م و ض ح ة المجوس ثلث بعير وهو يعادل ثلثي عشر د ي ة ا ل مسلم على ما ذكرناه في الدرس الماضي هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل م و ض ح ة فيها خ م س ة أ ب ع ي ر ه و أ م ا ا ل ح ا ش م ة وقد عرفنا معانيها أ ي ض ا عند الكلام على شجاج ا ل ر حاشمة فقط وليس مع الهاشمه دون ايضاح لانه لو اجتمع الحشم ا مع الايضاح إ فيجب فيه عشره خ م س ة ل ل إ ي ض ا ح و خ م س ة للهشم و خ م س ة لها فيها خ م س ة عشر بعيرا ل أ ن ه ا تشتمل على الثلاث قرار النسائي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل ا ل إ م ا م الشافعي في كتاب الام م ل نقل إ ج م ا ع ا ل ف ق ه ا ء على أ ن ه في ا ل ه ا ش م ة خ م س ة عشر بعيرا كما تجماع إمام بن المنذر ابن قال نقل عليه وقد أ المأمومة م عمر حزم ا ففيها ثلث لخبر ذلك و دية في بن ق ر أ ن ا في الدرس الماضي خبر عمرو بن حزم كله تعدد الجاني وتعدد نوع الجنايه في ج ر ا ح ة ا ل ر أ س ا ل أ و ل أ و ض ح والثاني هشم والثالث نقل والرابع أ م ا فماذا يجب عليهم في ا ل إ ي ض ا ح كنا خمس وفي الهشم خمس وفي ا ل ت ن غ ي ل خ م س ة عشر و إ ذ ا أ م ا في ا ل م أ م و م ة ثلث الديان ف إ ذ ا فعل كل واحد منهم و ا ح د ة من هذه الجنايات قال فعلى كل من ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ و ل الذي أ و ض ح عليه خمس, خمس يجب عليه خ م س ة أ ب ع ر ة والذي هشم عليه خ م س ة أ ب ع ر ة كما مر معنا في ضابط هذه ا ل ج ر ا ع خمسة و ا ل قال عليه ذ ي أما ت م م تمام, الثلث يجب عليه تمام الثلث لأن المأمومة ا الثلث الثلث عليه لأن يجب فيها ثلث الديه و ي تشتمل على هذه ا ل أ م و ر فلما دفع ا ل ث ل ا ث ة جزءا منها فوجب على الذي أ م اما أن أ يتبع بقية الثلث و ان ل التي ش ج ج ا ت ك و قبل الموضحة الخمس ل ا ت يدفع ذكرناها الحارثة والجامية وهي ع ر ن ا م ا ا كلها ن ي ه بقيه ا ل ل ت ص ي ا ل هذه ت ع ا أ ح و ا ل إذا عرفت نسبتها من ا ل م و ض ح ة ب أ ن استطعنا أ ن نعرف عمق الجرح مثلا وضابطه ف إ ن ه ا ت أ خ ذ من ا ل م و ض ح ة نسبتها ف إ ذ ا كانت هذه ا ل ج ر ا ح ة ت س ا ي مثلا ثلثا ا ل م و ض ح ة ففيها ثلث د ي ل م و ض ح ة و إ ذ ا كانت تساوي نصفا ل م و ض ح ة ففيها نصف د ي ا ي ا ل م و ض ح ة هذا إ ذ ا استطعنا أ ن نضبط هذه الجراحه ة وأن ن ن س ب ا ا إلى ل م وان أ م إذا لم س ت ط ع أ ننسبها ع ر ف فتجب فيها هذا الحكومة تجوح ا ا ئ ر ل د ن نحن قلنا ذ ه ل الى ر الجراح شرحنا أ خاصة وأما البدن ففيها بقية حكومة وقد م في ن ع الموضحه ح ك و ة ن ش المستقبل حينما يأتي و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ج ا ئ ف ة سواء أ ك ب ر ت أ م صغرت قال فيها ثلث ا ل د ي ة لثبوت ذلك في حديث عمرو بن حزم ونحن قلنا إ ن جراح البدن لا توجد فيها ديه و إ ن م ا توجد فيها ح ك و م ة إ ذ ا كيف أ و ج ب ن ا ثلث ا ل د ي ة في ا ل ج ا ئ ف ة مع أ ن ه ا من ج ر ا ح ة البدن وليست من ج ر ا ح ة ا ل ر أ ز قال هذا كالمستثنى من ج ر ا ح ة البدن وهو الشيء الوحيد الذي استثني من ج ر ا ح ة البدن ما هي الجائفه ة ي جرح التي ج ا ا ئ ف ة ل تكون فيها ثلث الديه ة ي جرح ينفذ إ ل ى جوف كبطن فيه ج و ف أو صدر فيه ج و ف مجوّف أو ص غ ر ة نحر او ل ل م ك ا ا ن بين ت ر ق ت ي ن أو جبين لأن الرأس فيه جوف او ل ر فيه ج ف أو خ ا ص ر ة الخاصرة كالبطن كلاهما سواء فهذه الجراح كلها إ ذ ا كان الجرح ينفذ الى الجوف فيسمى ج ا ئ ف ة وتجب فيه ثلث الديان الموضحه او الجائفه او ا ل ج ر ا ح التي ذكرناها تتعدد صورها إ ذ ا كانت ا ل م و ض ح ة و ا ح د ة تجب فيها خمسه ابعره ولا إ ش ك ا ل ا ل ج ا ئ ف ة و ا ح د ة تجب فيها ثلث ا ل د ي ا ء فيما لو طعنه بسكين و ن ف ذ السكين إ ل ى جوفه تجب فيه ثلث ا ل د ي ا ء لكن إ ذ ا تعددت ا ل ج ر ا ا ح تعددت ل ج ن ا ي ة قد تتعدد ص و ر ة ا ل ج ن ا ي ة وقد يتعدد حكم الجنايه تاره تكون عمدا وتاره تكون خطا او تكون شبه عمد ا وقد يتعدد محل ا ل ج ن ا ي ة وقد يتعدد الفاعل وبناء على تعدد ا ل ص و ر ة والحكم والمحل والفاعل تختلف ا ل أ ح ك ا م التي تترتب على هذه الجنايه ة الصورة وقد بدأ إمام النووي بالأول ولذلك لو أوضح الجاني موضعين و قال بدأ تعددت أ إمام إذا فيما الجاني ض هنا في مقدم الرأس وأوضحه في مؤخر الرأس ووجد بين الجرحين الرأس الرأس في في مقدم مؤخر ووجد جلد مع اللحم جلد ولحم بحيث صار يتبادر الى كل ناظر انه يوجد في ر أ س ه جرحان جرحه جرحين اوضحه موضحتين لو انه اوضحه واحده ن ه م ا طالت سنه كبرت او صغرت فيها خ م س ة ابعيره لانها جرح واحد واما الان اوضحه موضحتين بينهما جلد ولحم قال في هذه ا ل ح ا ل ة تجب عليه د ي ة موضحتين وموضحتان باختلاف ا ل ص و ر ة مع ق و ة الحاجز هذه ا ل ص و ر ة ا و ل ي ت ع ز ت ا ل ص و ر ة و أ م ا إ ذ ا تعدد الحكم يعني انقسمت ا ل م و ض ح ة إ ل ى عمد و خ ط أ أ و عمد وشبه عمد قال أ ي ض ا فيها تعتبر كموضحتين وتجب فيها ع ش ر ة أ ب ع ر ة ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن تتعدد ا ل ج ن ا ي ة بتعدد المحل كما لو شملت ر أ س ا ووجها ر أ س والوجه ق ايضا ل أ موضحتان في اختلاف المحل ويجب عليه في هذه ا ل ح ا ل ة عشره ة أبعر أن أحد الأشخاص أوضح رأس لنفرض آخر إنسان و و وسع في نفسه ا ل ج جرحه جرحا ر جرح آخر ح ما وإنما و س ع ا ل ج ر ح أوضحه ا ء ثم وسع هذه الموضحه م ا وسع هذه المودح فتعتبر جرحا واحدا وتعتبر ج ن ا ي ة و ا ح د ة ويجب فيها خمسه ة أبعر ابعرار ل س ب ب ا ا ل ر من أسباب التعدد التعدد الجاني أسباب أنضح أحد, أحد أشخاص بسبب التعدد التعدد أ إ ن س ن إنسان فجاء آ خ وسع هو الأول صورة ليس الجرش ذكرناها الآن الجاني ا ل أ و ل أ و ض ح ثم وسع الجرح ج ن ا ي ة و ا ح د ة ا ل آ ن تعددت ا ل ج ن ا ي ة ليس بتعدد المحل المحل واحد وليس بتعدد الحكم الحكم واحد عمد مثلا وليس بتعدد ا ل ص و ر ة ص و ر ه و ا ح د ة و إ ن م ا بتعدد الجاني أ و ض ح ه إ ن س ا ن ثم جاء آ خ ر ووسع هذه ا ل ج ن ا ي ة ماذا يجب عليه سوف تعتبران ي كالموضحتين ل أ ن فعل الانسان لا ينبني على فعل غيره كما لو قطع يد رجل وجاء آ خ ر و ح ذ رقبته فكل منهما يعتبر جانيا مستقلا عن الاخر كما لو جرح ووسع الجرح بنفسه ف ا ل ج ن ا ي ة في ا ل ج ا ئ ف ة لا تتعدد و إ ن م ا ذكر الفقهاء الجائفه و ف ص ل و ه ا عن ا ل م و ض ح ل أ ن ن ان ذ ك ر ا ق ب ل قليل ل أن ا ج ا ئ ف ة من جراح البدن وكان من المفترض الا توجد فيها د ي ة و إ ن م ا تجب فيها ا ل ح ك و م ة ولكننا جعلناها مستثناه من جراح البدن ولذلك أ ف ر د ه ا الفقهاء بحكم مستقل وقالوا هي ك ا ل م و ض ح ة حيث تعددت ا ل ج ن ا ي ة في الموضحه تتعدد ا ل ج ن ا ي ة في ا ل ج ا ئ ف ة وبناء على هذا قلنا ا ل ج ن ا ي ة في الجائفه ك ا ل ج ن ا ي ة في الموضحه لو إنسان لسكيني من بطنه فخرج السكين من ظهره هذه تعتبر كجائفتين ل أ ن ه ا لو كانت في الموضحه لاعتبرناها جنايتين وهنا ايضا نعتبر العمل هذا كجائفتين فيجب عليهم يجب في جائفتين لأن الجائفة عليهم يجب الدية ثلثا لأن ثلث الدية والجائفتان ثلثا وهو فيها ما فيهما دية وقد قضى أ بها و بكر رضي ا ل ل ت ع ل رجل ى عنه في رجل رمى ايضا بتهم ب فأنفذه ث ل الديئة الدخل من مكان وخرج من مكان آخر كما لو دخل من بطني وخرج من ظهري أو دخل يعني بطني ظهري اليسرى وخرج من اليمنى أنفذه من من من من من من أو خاصرته وخرج آخر وخرج وخرج خاصرته ق ى أبو بكر في هذه ل ج ن ا الديئة بها ي بثلثي أيضا ة وقضى عمر بن الخطاب رضي الله ت عنه ا ل ى ع ولم يوجد في أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه ولو س م منكر يعني ما أنكر عليهم يعني أنكر من ر أصحاب أحد س ل الله صلى الله عليه وجد س ل م فصار إ م ا ا ع ولو و ج ما يدعو إ ل ى ا ل إ ن ك ا ر ل أ ن ك ر بعض أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم عليهما هذا الحكم ولا ف ي م ا أ ن ه م كانوا لا يسكتون على ما ليس بمشروع فيما لو سئل ه فكونهم تكدوا بنتابة إجماع هذا يصير و أ ن ت م تعرفون ان ا ل إ ج م ا ع السكوتي ليس ك ا ل إ ج م ا ع القولي وليس ك ا ل إ ج م ا ع الفعلي وقلت الدرس الماضي إنه ينقسم يكون أحوال تارة ظنيا وتارة قطعيا ننسب على ما هو معروف في أصول الفقه. ولذلك معروف و في أ ص الفقه ل و نقل ا ل إ م ا م ابن المنذر إ ج م ا ع ا على هذه ا ل م س أ ل ة لم يرد لهذا ا ل إ ج م ا ع القولي أ و ا ل إ ج م ا ع الفعلي ل أ ن ه م ما قالوا ولا اتفقوا على الفعل و إ ن م ا هو إ ج م ا ع سكوتي قضى به أ ب و بكر وعمر ولم ينكر عليهما واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من المعاصرين لهم مع علمهم بهذا القضاء بهذا وصور م مما الجميع ع شيوعه وذيوعه على يدل راضين كانوا و به أن ا ل ج ن ا ي ة في ا ل ج ا ئ ف ة تتعدد ليس فقط بدخول السهم أ و السكين أ و السيف أ و الرطاق من مكان وخروجه من مكان آ خ ر قال سنانا طرفان غماح الزمن الماضي لو أوصل له جوفه في بعضها له رأس و د بعضها ل ه ر أ س ا ن و هذه الامور ل ق د ي ة ي ج د لها ا ن ظ ئ في عصرنا ا ل ح ا ض ر و إ ذ ا لم ي و ج د ل ه ان ظ ا ئ ر ف ي العصر ا ك افضل من ا ط ل ق عليه ق ي ف ة و ا ح د ة ولكن أصابته ا ش يكون ا من م ي ن نفس ا ل ح ك م ن ف س ا ل من ب د أ و ل ك ب ب ت د ي ل ا ن ا ل ذ ي ل ه رأسان بأكل قذيفة الشظاير لها مثلا عدد من مثلاً وقد يكون هناك اختلاف في الاحكام ما في شك يعني ن ف ت ر ض أ ن إ ن س ا ن أ ط ب ق على إ ن س ا ن آ خ ر يأتي موصر يعني يجب عليه موصر ثلاثه ي ديال ن ا ث وثلاثين د ي ا لابد له من ضابط يختلف في الحكم في, في ال يعني في مثل ل هذه ا ص وله ر ة و نظائر أ ي ض ا في الماضي فيما لو قذفه بزجاجه واصابته في اماكن متعدده م أما له, له, له رأتان فجائفتان ب ك ل ر أ س ي ن ج ا ئ ف ة كما لو ضربه في ر أ س ه بسهم له ر أ س ا ن واوضحه في مكانه يجب عليه ع ش ر ة أ ب ع ر ل أ ن ه م ا نعتبرهما موضحتين نعم. ولو أوصل جوفه سنانا له طرفان ل أ ن مبنى الباب على اتباع الاسم فاسم ا ل ج ر ا ح ة ج ا ئ ف ة وبناء على هذا التحمت أ و لم تلتحم فانه يجب عليه أ ن يدفع ما يترتب على هذه الجراحه ة ذ ا ما يتعلق بالجرش الآن الجناية بدون النفس وقد تمناها إلى ثلاثة أقسام أولا الجرح من أنواع شجاج الرئيس وأضفنا إليها نتكلم يتعلق على إلى وقد بدون من الجائفة و ج ن ا ي ة على الطرف لأن أبان أطرافه من طرفا وديه ا فيما أو اذا ل ن ي ما كانت م ت ع ل ق ة بطرف من ا ل أ ط ر ا ف ا ل أ ط ر ا ف التي يمكن أ ن تقع عليها ا ل ج ن ا ي ة وتلزم بها ا ل د ي ة س ت ة عشر عضوه اولا ا ل أ ذ ن العين الجسم ا ل أ ن ف ا ل ش ف ة اللسان السن اللحي واليد والرجل و ح ل م ة الثدي والذكر و ا ل أ ن ث ي ا ن و ا ل أ ل ي ا ن والشفران والجنس باختلاف ا ل ج ن ا ي ة على هذه الاطراف وبعض هذه, هذه الاطراف تجب فيه د ي ة وبعض هذه الاطراف تجب فيه نصف د ي ة قال فالذي تجب فيه الديه منها ما هو ا ث ن ا ئ ي كاليدين والرجلين وبناء على هذا اذا وجبت الرديه في اليدين ففي اليد ا ل و ا ح د ة نصف د ي ة و إ ذ ا وجبت ا ل د ي ة في الرجلين ففي الرجل الواحده نصف د ي ة هذا عضو ثنائي وفي بعض ا ل أ ع ض ا ء ثلاثي كمارن ا ل أ م المكان اللين من ا ل أ م هذا يحتوي على منخر ومنخر وحاجز م ن خ ر و بينهما ف ا ل د ي ة هنا توزع على ث ل ا ث ة أ ج ز ا ء ث ل ا ث ي ة وبناء على هذا لو قطع المنخر ا ل أ ي م ن فهي الثلث واذا قطع ليس فيه السلطه ر و ق ولو ازال الجميع تجب فيه الديه وقد تكون الاعضاء رباعيه كالاجفام اذا قلنا في الاجفام ديه ففي كل عين جفنان ففي كل جفن ربع ديه نعم قرر زياده على ذلك اذا اما ان تكون ثنائيه واما ان تكون ثلاثيه و إ م ا أ ن تكون رباعيه و إ ذ ا كانت ا ل ج ن ا ي ة على كل العضو ف ي ه الديه على التفصيل الذي تذكر ونصف الديه ف إ ذ ا جني على بعضه قال ف ي ت م ت ب عليه بعض الديه كالبعض الذي ذهب منه الديه ا ل أ و ل ى أ و الطرف ا ل أ و ل هو ا ل أ ذ ن قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى والمذهب الأذنين الذية أن في معنى هذا أ ن ه يجد في ا ل أ ذ ن ا ل و ا ح د ة م س ب و د ي ة سواء اكان سميعا م ام سنكونها الثالث ألا ن كان ل م اطما لو ق ع أذنه ذ هذه الأذن؟ الأذنين إذن الأذن الأذن ا الواحدة الإبن يترسب عليه في قطع هذه في ديئة في مسبودية في لخبر عمر بن في خمسون بن قطع حزن من、الإبل. و ق ق د ر أ ن ا حديث ح عمر بن هذا ا ل د ر س ا ل م ا ض ينبغي ففي ا ل أ ذ في ان ل أ ذ ا ن يكون ة ا م ل ة ا ل هناك اذنان د ة ف ينبغي ان ذهب يكون هناك ل ي اذنان ه ب ثلث ا أ ذ ف ي ه م ا ل د ي ة أ ن ا س ب ه ا م ه م ان تعددت ا ل س ب ة ا ل ر ي ا ض ي ة هناك صور لا تقطع فيها ا ل أ ذ ن ولكن تصير ك ا ل م ق ط و ع ة قال ز ي م ه لو أ ي ب ت ه ا لان جنى عليها ج ن ا ي ة أ ي ب س ت ه ا بحيث لا يستطيع تحريكها قال هذه كالاذن ا ل م ق ط و ع ة وبناء على ذ ل ك تجب عليه الديه كما لو ضربها فشلت قالت م ر ت خ ي ة تنزل على وجهه أ و على ر أ س ه أ و على عنقه ف تجب فيه الديه ايضا يعني ا ل إ ي ب ا د كالسلل ف ل ذ ل قطع أ ذ ن ي ن يابستين ق ن اذا إ قطع الاذنين ب ه د ي ة و إ ذ ا إبسهما أو جعلهما مشلولتين بهديه لنفترض انسانا قطع, قطع اذنا س ل ي م ة قطع أ ذ ن ا ي ا ب س ة و لو جنى عليه إ ن س ا ن و أ ي ب س أ ذ ن ا وجبت عليه ا ل د ي ة ف إ ذ ا جاء آ خ ر وقطعها تجب عليه ا ل د ي ة كما لو قطع أ ذ ن ا س ل ي م ة قال、لا. ولو قطع أ ذ ن ي ن يابستين ف ح ك و م ة تجب عليه ا ل ح ك و م ة هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ذ ن واما ب ا ل ن س ب ة للعين هنا في خلاف أ ن ا سوف أ ت ج ا و ز ه ا هذا الفصل في هذا الدرس、نعم. الخلافات خلافات الأقوال المذكورة هنا في الخلافات خلافات ذهبنا لنشرحها سوف تأخذ منا وقتا طويلا ما عبدا ء من نعم مبنية مبنية نتمكن من نمشي أن تأخذ على على ولو في في سوف في أخرى أخرى يمكن أن ت ق ر ه العضو في ا ك ت ا ا ب ل الثاني هو العين قال في كل عين نصف د ي ة إ ذ ن في العينين ديه ة كاملة عمر بن حزم بذلك عمر حزم لخبر بن وحفى ي الإمام ابن المنذر الإجماع بن و كامله م ذكرنا أن الـ الـ الـ الأذن تجب فيها كان أن الإنسان فيها الزية سواء أ تجب ص أم كان سميعاً. كانت سميعا سواء أذنه أه كبيرة أم كانت صغيرة فيها أم أذنه حوث قال لا ل ي خ ت في الوضع قال ف كل عين نصف د ي ة ولو كان الرجل أ ح و ل أ و كان المجدي عليه أ و كان اعمش وهو من ي ز ي ر د م ه غالبا مع ضعف رؤيته او كان ت ا ع ا ن مع بقاء البطل وكذلك من يوجد في عينه بياض ولكنه لا ينقص ا ل إ ب ص ا ر في عينه بياض ولكنه لا ينقص الابصار إ ب ص ر ي شيء يمتد فوق في حيث يظهر ا التواد إلا أنه ما ض فوق ويرى ق أنه ن ل إ ب ص ا قال في كل هذه الحالات تجب أدية ف إ ذ الديه نقص ا إ ب فاذا نقص الابصار إ ب ص ر صار ينصر لا إ ا كاملا قال ف ق س ت ما نقص يسقط من الديه كما ذكرنا في ا ل أ ذ ن تماما ف إ ن لم ينضبط ما استطعنا ضبطه قال ف ت ج م فيه ح ك و م ة هذا هو العضو الثاني العضو الثالث الجفن قال في كل جفن ربع د ي ة ففي الاجفان ا ل أ ر ب ع ة د ي ة ك ا م ن ة ولو كان بلا اهداب ل أ ن فيها جمالا و م ن ف ع ة فوجبت ا ل ج ي ة ب ا ل أ ج ف ا ن ا ل أ ر ب ع ة ف ف ي ا ل ج ف ن الواحد ربع ا ل د ي ة و أ م ا الرابع فهو ا ل أ ن ف مارن ا ل أ ن ف ل أ ن ما فوق المارن عظم و ج ن ا ت تقع على مارن الانف أ ن ف في م ر كله إذا قطع كله في يدية كاملة لخبر عمر بن حزمين. بذلك لخبر على ما ذكرناه من أن هذا الأمر ثلاثي الجناية على ذكرناه هذا إذا وبناء ما المارن قطع عمر في يدية حزمين من بن أن منخل ل ا وفي ا ح د ه ا الدية والجناية على المنخرين ذا حاجز الوصف ثلثا الدية والجناية ثلث على على المارن في مع كل ه فيه دية ك ا من ل ولذلك قال وفي كل ة وفي م طرفيه والحاجز ثلث أي ا ل د ي ة الشفه خ ا ل الشفث وفي قطع كل شفه نصف د ي ة س و ا كانت ا ل ش ف ة العليا أ م ا ل ش ف ة السفلى ففي الشفتين د ي ة ك ا م ل ة ك م ا في كتاب عمرو بن حزم وفي الشفتين الديه ة المقصية ونحن أعرفنا من النبي إذا الدليل ع ل ي الصلاة والسلام نحتاج هذا اذكروا العلماء تعليلا اجتماع لم ذلك إلى تعليل عقلي ولكن الأجلة مدفول مع بعد على الواعد يفيد ولا ولذلك ا يضر و ل ق ا ل و ل م ا فيها من الجمال والمنفعه كما ذكرناه في ا ل أ ذ ن وكما ذكرناه في المارن وكما ذكرناه في العين أو فيه ثلاث فوائد ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى أ ن ه ينطق به و ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ه يتذوق به الطعام و ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن ه يحرك به الطعام في حلقه ولولا اللسان لما استطاع المرء أ ن يدير الطعام في حلقه ولذلك قال هنا قيد اللسان لم يذكر اللسان بدون ضوابط قال وفي لسان لناطق سليم الذوق ناطق ف ل ي م الزوج ولو كان ل أ ل ك ن فيه أ د ي ه ا ل أ ل ك ن هو الذي في لساني ل ف م ة أ و ع ج م ة ما يستطيع أ ن يقيم نطقه وكلامه أ و كان أ ر د ت أ و أ ل ك غ والذي ينطق بالتاء او ا ل ذ ي ينطق بالتاء وقد فصل ا ل إ م ا م النووي الكلام على عيوب اللسان عند الكلام على صلاه ا ل ج م ا ع ة أ و ا ل إ م ا م متى يجوز يعني هل يجوز الاهتمام بالفعفاء والتمتان و ا ل أ ر ت و ا ل أ ل ت غ ي هناك ففصل ص ل اللسان عيوب م منكم ن أن شاء يرجع إلى ت ف ي عيوب اللسان فليرجع إ ل ي ه ا هناك متى, يجوز متى يحرم ج و ز متى ي على ا ل م ق ت د ي أ ن يقتدي بالامام العيوب التي ن ع الاقتداء بالإمام نعم قال هذا ما هذا يضر ل أ ن ه على ا ل ج م ل ة يتكلم ف إ ذ ا كان أ ل ك ن او كان أ ر ث او كان أ ل ف غ ففي كل هذه ا ل أ ح و ا ل ولو كان طفلا تجب فيه الديه لإطلاق عمر بن حزم ظلم بن اللسان ولم يميز لسانا وفي الذية ذ ا لسان مدام كاملا جليل على أن كل أن فيه فوائده ولو إ ج ب ا ل إذية و ن ق ل الإمام الشافعي ب ك ت ا الأمي الإجماع ب على ه ذ ا كما ن ق للكبير ه ا إ م م المنذر ا ابن الله بالنسبة عنه ل ل رضي النطق واضح فيه إ م ا أ ن ه ينطق و أ ن ه اخرس ما يحتاج و أ م ا الطفل الصغير ربما يكون ا ل ص غير غيره متكلم ما نفق بعد وجني على لسانه هل تجب فيه ا ل د ي ة نعم قلنا المفتى ذ ه ب ا ل م به المعتمد أ ن ه تجب فيه ا ل د ي ة هناك قول ضعيف قالوا الطفل الصغير ما تجب ا ل د ي ة بقطع لسانه قبل أن نتبين أنه نتبين ن ان ط مطلقا ق ما الذية ا تجيب كل ل في س م نتبين السنة الصفر الصغير قال ج ف ه ظهر الذية إذا أثر انه أ والله ي ع ن ي ا ن ناطق هذا ما في إشكال وفي م ا إذا كان غير ناطقا غير بعد هل تجيب هل ه والله إذا ظهر ظهر لي قال لسانه النطق النطق قال بالتحريكه لبكاء في فكيف إذا و أثر نعرف أثر مص للسدي معنى ذلك معنى أن الثدي ا لسانه يتحرك وفي مص يتحرك لسانه فتظهر ا ل أ م ا ر ا ت والعلامات التي تدل على أ ن ه سوف ي ن ط ق عند ذلك تجب فيه الديه و إ ل ا فلا توجد فيه د ي ة و إ ن م ا تجب فيه ح ك و م ة ولكنه قول ضعيف والقول المفتا به المعتمد أ ن ه تجب فيه د ي ة ر ا ق ي حديث عمرو بن حزم وفي اللسان د ي ة ولم يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اللسان الصغير أ و الكبير نحن قلنا اللسان له ب... رائد ا ل ج ن ا ي ة عليه تجب لا لكونه ق ط ع ة لحم و إ ل ا لو قطعت ق ط ع ة لحم من فخذه ما تجب فيها ا ل د ي ة و إ ن م ا تجب ا ل ذ ي ة في اللسان ل م ا فيه من الفوائد وهي أ ن ه ينطق به أ و يتذوق به ه ذهبت هذه بلسانه لسانه يرهب ولذلك الفوائد قال لا إذا كان كان ينطق قطع ق ما ما ما بأن بأن أخرس يعني ن يضر ط يعني ما وقعت من الجاني ج ن ا ي ة على نطقه ل ذ ف ع ن ا ذلك تجيب فيه ديه قال لا ما تجيب فيه ديه وانما تجب فيه حكومه التذوق ف إ ذ ا كان أ خ ر ج ولا يتذوق بلساني فهذا تجب ي فيه ح ك و م ة و أ م ا إ ذ ا كان يتذوق بلساني ولو كان لا ينطيق فقد أ ذ ه ب ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة من فوائد اللسان نعم ولذلك قال هنا فهذا إذا إذا لم يذهب بقطع يعني قطع جزءا من اللسان لكن ما زال يتذوق هذا تجيب فيه الحكومة. لكن لسانه عند بقطعه قطع قطع لم ما الحكومة ولذلك وهذا الزوق يتذوق ولو قال زال الذي إذا يذهب هذا أذهب ذوقه عند ذلك جزءا فيه تجيب بحيث تجب ف ي و اما ك ا ل ة و أ م العضو السابع فهو السن قال في كل سن أ ص ل ي ه تامه ليست م ك س و ر ة أ م ا ا ل م ك س و ر ة فياتي معنا م ك س و ر ة يعني أ ن ه قلعه ليست س ن ل ب ن ي ة لذكر حر مسلم و في كل سن لذكر كلها سواء ولا فرق بين ا ل سن و ا ل سن مثل ا ل أ ص ا ب ع لا ت خ ت ل ف د ي ة ا ل أ ص ا ب ع باختلاف ق و ة ا ل أ ص ا ب ع وضعفها سياتي معنا أ ن د ي ة ا ل أ ص ا ب ع سواء وكذلك د ي ا ت ا ل أ س ن ا ن سواء في كل سن خ م س ة أ ب ع ر ف إ ذ ا جني على اسنانه كلها يغنى او قلع السن كله سواء سواء ن كسر الظاهر منها دون السنخ او قلعها به قلع السن كلها هذا اذا كانت الاسنان ا ص ل ي ة واما اذا كانت السن ز ا ئ د ة مثل الاصبع الذي تكون زائده ة في بعض الاحيان يخرج بعض اصابع الانسان ذ لهذه كذية ه اصبع الزائدة الاصابع الاصلية وكذا ليست الانسان السن السن جابت خرجته وراء رضا ان سن زائلة. السن ز ا ئ ل ة فقلعت السن ا ل ز ا ئ ل ة قال هذه ليست فيها خ م س ة أ ب ر ه و إ ن م ا فيها ح ق و ن ه السن ليست ك ا ل أ ذ ن والعين ا ل ج ن ا ي ة على السن تختلف ث ا ر ة تكون ا ل ج ن ا ي ة ك ا م ل ة فيقلع الجاني السن المجني ة عليه و ث ا ر ة لا تنقلع السن ولكنها تتحرك و ا ل ح ر ك ة ث ا ر ة تكون ض ع ي ف ة و ث ا ر ة تكون ق و ي ة قال وبناء على هذا يختلف الحكم قال ح ر ك ة السن ان قلت بحيث لا تؤدي ا ل ق ل ة لنقص منفعتها ح ر ك ة ب س ي ط ة ولكن ما زالت منفعتها ق ا ئ م ة قال فهي كالسن ا ل ص ح ي ح ة يعني ما تجب ي فيها ا ل أ د ع ر ة ح ر ك ة السن ان قلت فك صحيحه وان بطلت ا ل م ن ف ع ة لكن السن ما زالت ب ا ق ي ة قال ف ي ه ا ح ك و م ة أ و نقصت قال لا تعتبر كالسن ا ل ص ح ي ح ة فيجب فيها ا ل أ ر ش في هذه ا ل ح ا ل ة ما بين السن ا ل ص ح ي ح ة وما بين السن في هذه ا ل ح ا ل ة التي ذهب منها بعض المنفعه وكما قلنا السن ل ا أحوال سارة تكون ولها يكثرها يقلعها جذرها يحركها بالمنفع لا بها المنفع قال السن قد تكون بصغير والصغير له حالتان أن أو أن أو أن أو حركة حركة حركة تكون صور قوية وقد وقد تكون لكبيث لصغير ضعيفة تذهب تذهب تضعف قد قد مع ح ا ل ة يكون قد بدل فيها أ س ن ا ن ه ورمى ا ل أ س ن ا ن ا ل ل ب ن ي ة وخرجت أ س ن ا ن ه ا ل أ ص ل ي ة و ث ا ل ث ا تكون ا ل أ س ن ا ن هي الاسنان أ ن ن الأصلية قال ولو خلع سن صغير لم يتغر يعني لم م بدل أ الاصليه ن ن ه بعد ع ماذا م ق ل هل ل من سنه تخرج ا أ ة أم لا تخرج س ن الأصلية قال إذا وقال على سن لبنية جن سن ولكنها لم تعد ا ت ت م ك ن م ب ا ن ف س ا د المكان ولكنها لم ت ع ا لتتمكن من الفساد المكان ل ت ت م ج ن من الفساد المكان ي ة لتتمكن ن من ا ل ف س ا ة التي ي ج ت عليه ى الارش ولم تخرج له سن اصليه لا نستطيع ان نعتبرها كالسن الاصليه دي فنجب فيها الديه ولكننا أ و ج ب ن ا فيها الارشع لكن المشكله لو مات الولد قبل ان يتبين الحال قلع ا له سنا لبنيه وبعد ذلك مات قبل ان تنبت السن او قبل ان ي ح ي ن وقت نبات السن الاصليه فماذا نعمل في هذه ولو عاش ا ل أ ك ث ر و ا ل أ غ ل ب ا ل ا ح ت م ا ل ا ل أ ك ث ر و ا ل أ غ ل ب أ ن س ن ه ا ل أ ص ل ي ن تنبت ومن الشذوذ و ا ل ن ذ ر ة ا ل ا تنبت السنه ا ل أ ص ل ي ة ومنها على ذلك إ ذ ا جني على السنه ا ل ل ي ب ن تماجم ي فيه شيء لو بقي حيا لكان ا ل أ ع م و ا ل أ غ ل ب و ا ل أ ك ث ر أ ن تخرج له السن و أ ص ه ب ر ا ء ة ا ل ذ م ة ما نستطيع أ ن نجيب على الجاني شيئا ما نستطيع أ ن نشغل ذ متو بشيء ليس فيه غالب غالب غالب الأغلب ولا خلاف ليس بل على ظن يقين ظن ظن أن سنه فيه فيه سوف ف تخرج ذلك ص و ر ة م ع ك و س ة ا ل آ ن لو قلع سن مسغور س ن إ ن س ا ن م س غ و ر أ ب د ل أ ن س ا ن قلع سنه والمفترض فيه انه لا تخرج له سن ث ا ن ي ة ولكنه بعد أ ن قلع خرجت له سن ث ا ن ي ة يعني ا ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة ويقع هذا ويوم أ م س اول أ م س ح د ث ن ي أ ح د ا ل أ ش خ ا ص ب أ ن إ ن س ا ن ا كبيرا في السن تجاوز الثمانين وخرجت اسنانه ه مرة ث ي حدثني صديق ة أولا ل عن تجاوز ا ل ث مره ا ن ن ي و خ ج ت ا ن مرة ثانيه ة ذ وهذا فإذا هذه ا التاريخ وإنما في الوقت الحاضر العرص الحاضر الآن وعاد السن ثانية الأرش؟ قال ما الأرش الحالة نمكن سن مزهور مرة يفع ليس في في في يسقط يسقط في قلع هل ل أ ن ه وجبت عليه بكلب ا ل ج ن ا ي ة الجناية, الجناية وقعت وكونه ق ع ت و مثل ا ل ج ن ا ي ة على الراس فيما, لو ذكرنا فيما, ذكرنا قبل قليل فيما اذا ج ن ع أ و ض ح ه ثم جاء من الجرح هل تسقط عنه الديه ة تسقط ولو قلع سن م ك و ر فعادت لا يسقط ا ل أ ر ش ل أ ن ا ل ع و د ة ن ع م ة ج د ي د ة ك م و ض ح ة أ و ج ا ئ ف ة ا ق ت ح م ل بعد أ خ ذ أ ر ش ه ا ولو خدعت َ الاسنان ن ُ ك ّ ه ل ك ا على كل أثنانه ض فبحسابه ه ضربا ا و أطار أثنانه كلها هل ت ج ع ل ي يجب أم ت عليه في كل سن خمسه ابعره ة و ففيها مئه وستون َ ا ن ف بعيرا ح ا ب ه ب تساوي أ ك ث ر من د ي ة ونصف ا ل ض ي ة نعم سواء قلعها معا أ م مرتبا لما ذكرناه من, من الحديث انه في كل سن خ م س ة أ ب ج ر ة وهنا ا ل أ س ن ا ن م ع د و د ة و م ض ب و ط ة وبناء على ذلك لا بد أ ن ي أ خ ذ على كل سن ما يقابله كالجائزه ف ذكرنا قبل قريب أنه لو أجافه ثلثاء دية وفي ل و أ ج ا ه بسهم له بطل تجب من رأتان فدخر ه وهكذا دية وثلث وهكذا ولو قول ط ع يديه ر ج تجب ع ي ديتان على فتجب عليه مائة بعيرا في ه هذه أثنانه كلها فتجب وبناء القرع أبعيرا وثلثون سن خمسة وفي قول على كل مئة خمسة ضعيف لا يزيد على د ي ة إ ن اتحد جان وجنايه يعني نعطيه على كل سن خ م س ة أ ب ع ر ه الى أ ن التوفي ا أ د ي ة فما زاد على ذلك فلا يعطى شيئا ولكن القول اصح ل ل أ ن لكل سن خمسه ة أبعر العدو الثامن و ا ل ل لحي وهذا لحي وهذان لحيان وهما المكانان الذين ح ي هذا وهذا وهذان وهما ن ت ب ت ع ل ي ه م اللحية قال في كل لحي في نصفودية ولا يدخل أ ر ش ا ل أ س ن ا ن في د ي ة اللحين ي في ا ل أ ص ح ل أ ن ك ل منهما مستقل ب ر أ س ه فلو خ ل ع أ س ن ا ن ه و ك ث ر لحيه يجب عليه لكل منهما ما يقابله من الديه والعضو التاسع هو اليد ففي اليدين د ي ة وفي كل يد نصف د ي ة لخبر عمرو بن حزم لذلك إ ذ ا قطعت اليد من إن اليد ه من الكوع من هنا من آ خ ر الكف كوع مكان اتصال, اتصال الكف بالساعه وكل يد نصف د ي ة انقطع من كف فينقطع من فوقه قال ف ح ك و م ة ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ج ز ا ء ا ل أ خ ر ى التي تقطع يعني تجب عليه نصف د ي ة ف إ ذ ا قطع اليدين وزاد على كل يد جزءا من, من فوق الكوع فتجب عليه د ي ة و ح ك و م ة لكل يد من اليدين وأما وأما وحدها أو قطع واحدة الأصابع الأصابع الأصابع مع مع بالنسبة هذا بالنسبة إذا قطعها إذا اليد إذا إصبعا لليد قطع قطع قطع قال ففي كل إ ص ب ع ع ش ر ة أ ب ع ر ة كما جاء في حديث ع م ر بن حزم رضي الله تعالى عنه في منفعتها فيعطي رضي يبلغه يريد يوزع ديات الجية كل كان كل تعلمون الخطاب الله تعالى قبل الخبر الأطابع على إصبع إصبع أبعرة بن لحسب عشرة عمر عنه قدر وأنتم أن أن أن قوتها من فيعطي ا ل أ ق و ى د ي ة أ ك ث ر ويعطي الضعيفه د ي ة أ ق ل إ ل ى أ ن بلغه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوى بين ا ل أ ص ا ب ع في ا ل د ي ة وقال إ ن ك د ن ا لنقضي فيه براينا اي لولا أ ن بلغنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي في ألملتين كل مكون كل والأصبع ثلاثة على ثلث أصبع أبعرة أنامذ وبناء عشرة هذا من ا ل ع ش ر ة يعني ث ل ا ث ة أ ب ج ر ت ي ن وثلث و أ م ا في إ ب ه ا م فهو مكون من, من انملتين ففي كل انملتين نصف العشران خمسه ة أبجرة وأما العضو العاشر نعم العضو ف و ا ل ر ج ل قال ا ا ر ج جميع ل كاليدين بالنسبة للأطابع وبالنسبة للكعب وبالنسبة لما ا ما ن ذكر في فوق ذلك من العضو ي الزية ة أو أو نصف ش ر الرجل الزية باختلاف الأنامل كل ما اليد يقال ا كل قيل ل في في أو ع الحادي عشر هو ح ل م ة الثدي ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة قال وفي حلمتيها ديدها ل أ ن م ن ف ع ت الارضاع وجمال الثدي بهما ك م ن ف ع ت اليدين وجمالهما ب الحلم أ ط ا فإذا ب ع قطع ت ي ففيها ه ا وأما أدية ب ا ل ن س ب ة ل ل ر ج ل ل ل ا ح م ب ا ل ن س ب ة ليست ل ل م ر أ ة كالرجل ف ب ا ل ن س ب ة للرجل تجب فيها ا ل ح ك و م ة ولا تجب فيها أ د ي ا ء اذ ليس فيها م ن ف ع ة م ق ص و د ة ك ا ل م ن ف ع ة ا ل م ق ص و د ة عند المراه أ ة نحن ل م تكلمنا على لذن قلنا لو ل أذون ضرب ف ش ا فيها تجيب الدية قال وكذلك لو ضرب ثدي ا ل م ر أ ة فشل أ ي ض ا تجب فيه ا ل د ي ة و أ م ا العضو الثاني عشر فهو ا ل أ ن ث ي ا ن من الرجل ونعني ب ا ل أ ن ث ي ي ن البيضتين و أ م ا ا ل خ ص ي ة فهي الجلده التي توجد ي ف ا البيضة قال وفي وفي الأنثيين دية. في حديث عمر بن وفي إحداهما إذا أزال لحديث لذلك بن وفي دية وفي حزم إحدى عمر بيضتيه ففيهما نصف ويستوي في ذلك اليمنى او اليسرى ويستوي في ذلك القادر على الوقت والعنين و ا ل م ج ب و والطفل والرجل الكبير كلهم في هذا سواء تجب في ا ل أ ن ث ي ي ن د ي ة وفي كل ب ي ض ة من البيضتين تجب نصف الديه و أ م ا ا ل ع ض و الثالث عشر فهو الذكر تجب فيه الديه لخبر عمرو بن حزم بذلك ولو كان لصغير أو ك ا ن لشيخ كبير أو ك ا ن لعاجز عن الوط عنين أو ك ا ن ل خ ص ي ا قال ل إ ط ل ا ق الخبر المذكور في هذا في الذكري دية وحشفة الذكر ديه ة وحشفة المنفعة المقصودة الذكر قال كالذكر تماما لأن م ن إنما إذا وبناء جني عليها هي حشفته في فأنت على ذلك إذا تجب عليه ا ل ذ ي ة ك ا م ل ة و ا ل ج ن ا ي ة على بعضها كالجنايه لها ا ل ن س ب ة من ا ل ذ ي ة كما ذكرنا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ذ ن فيجب في قطعها وحدها ا ل ذ ي ة وفي قطع بعضها يجب فيه قصه ت من ا ل ذ ي ة نعم و أ م ا العضو الرابع عشر فهما ا ل أ ل ي ا ن وفيهما ا ل ذ ي ه ك ا م ل ة لما فيهما من الجمال و ا ل م ن ف ع ة في الركوب والقعود وفي أ ح د ه م ا نصف ا ل د ي ة وفي بعضهما قصه من ا ل د ي ة ان عرف و إ ل ا إ ذ ا لم نستطع ان نقدر نسبته إ ل ى الاليه لان ل أ ذ ضبط ا ا ل ا ل ي ة ليس كضابطي ا ل أ ذ ن وبناء على هذا ربما يتعذر علينا م ع ر ف ة ن س ب ة المقطوع للألية ففي هذه الحالة يجب عليه ففي يجب هذه ا ح ك وفي م وأما العضو الخامس ة العضو عشر ه م المرأة ا شفراء ف ف ه م ا الدية وفي كل واحد منهما نصف ا ل د ي ة والعضو السادس عشر هو صدخ الجلد هذا عضوا وإنما ذكره ضمن الأعضاء ليس يمكن أن يبانى من الإنتان ضمن ففي بقي حياً إذا, بقي اذا سلخ جده يموت لكن إ ن بقي حيا فتجب فيه ا ل د ي ة واما إ ذ ا مات فيه ف القصاص كما هو معروف لكن لو سلخ إ ن س ا ن جده وجاء إ ن س ا ن آ خ ر ت ح ذ عنقه قبل أ ن يموت ف ا ل ث ا ل ث تجب عليه ا ل د ي ة والجاني يجب عليه القصاص وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم